بعثنا كتاب لأخواتنا وبناتنا في قصب النساء فيه قصاصة في أول الغلاف فيه سؤال ومعه الجواب إحدى المشرفات تسأل وتختار يعني من يجيب هذا تشجيعي لا يراد به أي شيء, أي شيء آخر تختار من تجيب لو كان من صغار السن من صغيرات السن أحسن من باب التجييع لهن إن أجابت الجواب الصحيح صغيرة كانت أو كبيرة تأخذ وهو سؤال بسيط من من درس أمس وفي ختام درس اليوم إن شاء الله عندنا هذه الكتبين نسأل أيضا سؤال أو سؤالين وعليهم يوضع هذا الكتاب كتاب التبيان شرح أخلاق حملة القرآن التبيان شرح أخلاق حملة القرآن وكتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الأجري صاحب كتاب أخلاق العلماء وصاحب كتاب الشريعة الذي علق عليه الشيخ ربيع حفظه الله في الذريعة إلى مقاصد الشريعة وهو إمام من أيمة أهل السنة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 من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم قيامه ومن يسر على معسر يسر الله عليه بالدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللطف هذا مما حفظه لنا أبو هريرة رضي الله عنه بغريرة حفظ لنا هذه الجمل الجميلة والعظيمة من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم فقال هذه الكلمات العظيمة فيها الحث على الإحسان وعلى النفع وعلى التيسير على ضرب العلم وعلى تقوى الله تبارك وتعالى في جمل هي حكم من حكمي أو من مشكاتي النبوة يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيام هذا الجملة, الجملة الأولى المقرر في شريعتنا وفي سنة الله في خلقه أن الجزاء من جنس العمل بالخير وفي الشر الجزاء من جنس العمل إن يسرت يسر الله عليك وإن عسرت عسر الله عليك وهكذا إن أحسنت أحسن الله إليك وإن أسأت سلط الله عليك من يسيء إليك. هل جزاء من جنس العمل في الخير وفي الشر؟ لكن إحسانا ربنا أعظم وأجل. وين كرب الدنيا؟ أين كرب الدنيا من كرب الآخر؟ أين كرب الدنيا من كرب الآخر؟ لا توجد كربة من كربات الآخرة يعني يمكن أن تقص كرب الدنيا. لو اجتمعت كرب الدنيا بأكملها لا تساوي أمام كرب الآخرة كربة من كربات يوم القيامة شيئا. لذلك يؤتى يوم القيامة في الحديث الصحيح يؤتى بأنعم أهل الأرض من الكفار أكثر كافر عاش حياته منعم من يوم جمالة الأمة وهو ملياردير إلى أماته وهو في رفاهية كافر معك كافر عاش حياته كلها في رفاهية قال فيغمس غمسا في نار الجهنم غمسا ويطلعوا غمسا فيقال له هل رأيت نعيماً قط هل مر بك خير قط فيقول لا يا ربي والله ما رأيت نعيما قط غمست نسي كل النعيم اللي كان عايش فيقول لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط ولا رأيت خيرا قط ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة أكثرهم بؤسا وشقعة من يوم ولد إلى أماته وهو في بؤس وفقر وتعب ومرض وابتلاءات لكنه مسلم مؤل. يستحق الجنة فيغمز غمس في الجنة ويقال له هل رأيت بؤساً قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤساً قط نسي نسي البؤس كل الذي عاش لما رأى غمس في الجنة نسى الله يجعل من أهل الجنة فهذا الجزاء من جنس العمل والنفس عن مؤمن كربة يعني فرج عليه فرج عليه إما من جهتك كما سيأتي في من يسر على معسر أو من جهة إنسان آخر أي كربة في ماله في عمله في علاقاته مشكلة اجتماعية مشكلة مالية أيًا كان وهو في كربة وضيق والكربة وضيق كلمات متقاربة يعني في أمر ضيق في أمر يسبب له الهم والغم فقال عليه من نفس يعني وسع من التنفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة هذا الجزم من هذا من جنس العمل والجزاء أعظم وأجل لأن كرم اليوم القيامة أشد وأخطر نسأل الله العافية السلام فقال عليه الصلاة والسلام ثم قال صلى الله عليه وسلم قلنا الكربة كل أمر شديد الكربة كل أمر شديد من فاق وهم وغم كل أمر يشتد على الإنسان ويثقل عليه من دين من من مشكلة من في نفسته التنفس يعني نفست عليه وسعت عليه أعنته على هذا الحمل خففت عليه كل ذلك مبارك ثم قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه بالدنيا والأخ المعسر الذي لا يستطيع سداد الدين مديون ومدين غارق في الديون أو عاجز حتى لو كان دين بسيط لكنه عاجز وتعرفون البسيط تفاوت بعض الناس عنده ألف دينار مشروع كبير يصعب جدا وبعض الناس ألف دينار عنده أمر بسيط جدا فالمعسر كل من تعسرت عليه الأمور فإذا يسرت عليه ومن يسر على معسر والتيسير إما بسداد الدين كله إن كان الدين شخص آخر وإما بالتخفيف منه هذا أيضا من التيسير قد تخفف عليه كذلك لو كان الدين من جهتك أنت لو كان الدين عليك أنت إذا يسرت على إنسان خففت عنه إما بالمسامحة بالكامل وإما بالإنقاص وإما بالصبر لأن حتى الصبر يعتبر تيسير والله تبارك وتعالى أمر بذلك قال فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يسره كان المدين تب مننت المال ذو عسرة عليك أن تنتظر إلى أن تتيسر أموره عليك أن تنتظر إلى أن تتيسر أموره إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما فقال صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر وجدت إنسان معسر من جهتك أنت من جهتك أخرى هونت عليه فالجزاء من جنس العمل يسر الله عليه في الدنيا والآخر تتيسر أمور الإنسان لذلك من كانت عنده مشاكل وعقبات يفتش عن الإنسان في ظروف صعبة وعن الناس في ظروف صعبة يسدد عليهم الدين ويحسن إليهم فيأتيه الخير تتيسر أموره وهذا وعد من الكريم سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يسر على معسر يسر الله عنه في الدنيا والآخر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان يدين الناس من الأمم السابقة كان يدين الناس يعني يسلف فيه معرفين ويبعث غلمانة. يبعث غلمانه يجمعون المال يمitution الناس ويقول إن وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فلقي الله يعني يوم القيامة فلقي الله فتجاوز عنه فلقي الله فتجاوز عنه وفي بعض ألفاظ الحديث أن الله قال نحن أولى بذلك منك إن الله أرحم الرحيم فتجاوز الله عنه يقول لغلماني إذا وجدتم محسن فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله الكريم عنه تبارك وتعالى فالتيسير على المحسرين من الأمور المباركة والعمل الصالح ومن الأخلاق التي يشجع عليها الإسلام والمعسر كما قلنا حتى لا تختلط الأمور أن ثمة صنف من الناس شوش على المعسرين وشوش على أصحاب الأموال وهم من فقد الأمانة هم من فقد الأمانة الذي إذا اقترض المال لا يرده حتى ولو انتيسر الأمور وكان قادرا على السداد يتكاسل ويتقاعص ويتهرب ويحمل نفسه من الإثم والأوذار في الحقوق يعني أمرا كثيرا وأمرا خطيرا نسأل الله العافية والسلام ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة الستر ضد الفضيح هنا الستر ضد الفضيح تستر عليها وليس استجر أن تقره على البعض وتقره على الحرام تنصحه وتنهى لكن لا تفضحه يقول العلماء إلا إن كان يستحق الفضح كمن كان لا يرتدع كمن كان لا يرتدع ولا يبالي فهذا فضحه أحسن والإبلاغ عنه للجهات المسؤولة أحسن من استرعاله لكن من يعني لا بد أن يقع الإنسان في زلة وفي هفوة وفي خطأ فقد يراه بعض الناس فينصح أن لا يفضحه أن يستر عليه أن لا يفضحه بل يستر عليه وذلك لا يمنع, لا يمنع كما قلنا من نصحه وهذا مبشر بأن يستره الله تبارك وتعالى والجزاء من جنس العمل ومن ستر مصدما ستره الله في الدنيا والآخر ولا يدخل في ذلك أهل الباطل والدعاة إلى الباطل كأهل البدع المروجون لبدعهم هؤلاء لا يسترون لأن في ستر عليهم إضرار بدين الناس الإضرار بي ولا يقال لأن هؤلاء أعلم الداعي أعلم يعني بدعته ودعا إليها فصار الأمر مفضوحا من جهته هو فالرد عليه والرد على أبطيله لا يتعارض مع الستر لأن هذا لا يستحق الستر بل نحن نعلن النكير على أهل البدع وأهل المنكرات المجاهرين بها حماية للناس هذا أولى من الستر عليه أما من لم يكن معروفا بالفساد ووقع في زلة ووقعت عينك على هذه الزلة فالخلق الكريم أن تستر عليه وإذا تحليت بهذا الخلق سترك الله في الدنيا والآخرة والجزاء عظيم إن كان من جنس العام من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ثم قال عليه الصلاة والسلام والله في عون عبد ما كان العبد في عون أخيه والله في عون عبد ما كان العبد في عون أخيه عندما تكون في عون أخيك فإن الله يعينك لأنك في باب بر وإحسان والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين فالإنسان إذا كان في عون أخيه في أمور الدنيا ومصالحه أو في أمور دينه تعين أخاك المسلم على هم أو شغل أو وظيفة ولو كان أمرا يصير الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا المسلم لا يحقر من المعروف شيئا فإذا أعانته ومن الإعانة الشفاعة الحسنة أن تشفع له شفاعة حسنة أو تقضي له أمرا عجز عنه أو يعني صعب حصلها لأن الإعانة تدخل في أبواب كثيرة تدخل في أبواب كثيرة. كما مرة يعني في بعض الحديث تحمل له متاع تعين الرجل على دابته أو تحمل له متاعه عليها صدقة هذا أيضا من العون والإنسان إذا دخل في إعانة أخيه المسلم عليه أن يثق بعون الله إتمار المتاع لأن النبي عليه السلام والسلام هو الذي أخبر بذلك فقال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي لذلك كان السلف يحسنون في هذا الباب ويحرصون على الدخول في الشفاعات وإعانة الناس لأنهم يثقون في عون الله تبارك وتعالى لمن كان في عون أخيه وهذا يشجع إذا عرفت أن الله في عونك يشجع على الإحسان إلى الناس وإعانة الناس وإغافة الملهوف والتيسير على المعسرين كل ما سبق يدخل في هذا العون ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما وإن سلك طريقا يلتمس يعني يطلب الإلتماس الطلب، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه بشاره عظيمة للطلاب العلم، هذا بشاره عظيمة للمشتغلين بالعلم، لأن العلم والمقصود كما دائما ننبه العلم الشرعي، كل آية أو حديث مر عليك فيه ثناء على العلم، فالمقصود بعلم الشريعة. أما علوم الدنيا فحسنة ومطلوبة ولا قوامة لدنيا الناس إلا بهذه العلوم من الهندسة والطب ما أحوج الناس لهذه العلوم لكن تلك العلوم الدنيوية إنما ينال العبد فيها الأجر إذا نوى واحتسب فليست يعني مثل علوم الشريعة علوم الشريعة في ذاتها عبادة في حد ذاتها عبادة طلب العلم عبادة وتعليمه عبادة وكل ثناء في الكتاب والسنة على العلم والعلماء فهو في مجال الشريعة هذا لأنه الطريق إلى الجنة، لأنه فيه الخلاص من الضرلات والانحرافات، لأنه فيه التماس رضا الله تبارك لذلك بين أنه الجزاء سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا في الجنة، لأن في طلب علم معرفة الطريق المؤدية إلى الجنة، لذلك يسهل الله من الطريقة المؤدية إلى الجنة عن طريق العلم، فأهل العلم يعرف الناس بالله وبرض الله وبمساخد الله كي يجتمعوها، لذلك قال الله سبحانه إنما يخش الله من عباده العلماء والخشية أعلى الخوف، يخافون الله حق الخوف وهي الخشية، إنما يخش الله يعني إنما يخاف الله ويتق الله كما ينبغيهم أهل العلم لأن يعرفون من الذي يرض الله فيتبعونه ويعرفون من الذي يسخط الله فيجتنبونه وغيره يخطئ في هذا الباب ويزل فخشيته لله ليست كخشية أهل العلم وبقدر ما في العبد من علم وانضباط بما علم يكون فيه معرفة الطريق إلى الجنة فقال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ثم قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم هذا داخل في في الجملة التي قام من سلك طريقا يلتمس فيه علما ثم ذكر نموذج من تلك النماذج في طلب العلم ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يعني يقرؤونه ويتدارسونه من من الدرس في حفظه وفي معانيه وفي تفسيره وفي كل ما يتعلق. ويدخل فيها كل علوم الشريعة ولو كانت علوم آلة ولو كانت علوم آلة اللغة العربية لمن قرأها لتفقه في دينه إذ لا يمكن للإنساني أن يتفقه في دينه بغير العربية وكعلم المصطلح وكعلم أصول الفقه كلها علوم شرعية كلها علوم شرعية داخلة في من سلك طريقا يلتمس فيه علما وداخل في قوله مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه ففي مدارسة جميع جوانب الشريعة مدارسة القرآن إذا الغرض من كل الشريعة الفهم عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام الغرض من كل علوم الشريعة أن نفهم ماذا يريد الله منا وماذا يريد من نبينا عليه الصلاة والسلام وإذا عرف الإنسان مراد الله ومراد رسوله عرف الدين كله لذلك حلق تحفيظ القرآن الكريم داخل في هذا المعنى حلق تحفيظ القرآن الكريم يجلس الإنسان يقرأ القرآن حفظ ويتبعه فيما بعد وينوي أن يتبعه بالفهم الذي هو التفسير داخل في هذا المعنى وهذه الدروس التي نحن فيها من أيام داخل بإذن الله تبارك تعالى في هذا هذا المعنى العظيم المبارك وهذه البشرة التي ستسمعها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال وما اجتمع في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة نزلت من الله طمأينة في القلب لذلك من داوم على مجالس العلم يجد في نفسه طمأينة ويأنس إليها ويستريح فيها على عكس يعني الأنس أن بالأمور الأخرى الأنس أن بالجلوس في المقاهي والأنس بالجلوس في الحدائق وإن كان في بعضها لكنه مؤقت والأنس الحقيقي يكون بالقرب من بيوت الله ومن كتاب الله ومن العلم الشرعي ذلك الطلاب العلم يمرضون إذا ابتعدوا عن مجالس العلم يمرضون ويتعبون ويتضايقون وينزعجون إذا فقدوا هذا الأنس يعني تعود يجلس دائما يسمع قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أجمل البساتين وأحسن الحلق وأفضل المواطن كيف هم في بيوت الله أحبوا البقاع إلى الله تبارك وتعالى ففي حضور هذه المجالس خير على خير خير في كونه علم وكونه في مكان مبارك وخيرات كثيرة تنزل عليه المستكينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا نزلت عليه المستكينة وغشيتهم الرحمة غشية يعني عمت مثل ما قال والليل إذا يغشى يغطي المكان كله فالرحمة عم الجميع جميع الحاضرين يفهمه وما يفهمش حفظ أم لم يحفظ، ولو كان يعني جاي عبارة عن مش طالب علم يعني مفرغ نفسه إنما خطم قال والله يا خنقى مأس تغشار رحمه وتلال كما في الحديث الحديثهم القوم لا يشطى بهم جليسهم لما خبرت الملائكة ربنا لما أشهد الملائكة على أنه غفر لهم ذلك الجمع الذي يسألون الله قالوا يا رب في واحد جالس استنى في فلان جاي يطلب العلم قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم خلاص قام عزم عام لجليسهم لا يشقى يناله الخير وإن كان لم يأتي لطلب العلم لكناله الخير وهذا يستفاد أيضا من هذه الكلمة من كلمة غشيتهم الرحمة تعمهم جميعا الرحمة من الله تبارك وتعالى ثم قال وحفتهم الملائكة حفتهم إني أحاطت بهم من كل جانب أحاطت بهم الملائكة من كل جانب فهذه المجالس مباركة عظيما فيها السكينة وفيها الرحمة فيها الملائكة ثم قال وذكرهم الله وفي من عنده وهذه أجملها كلها وأعلاها كلها وأغلاها كلها أن يذكرك الله تبارك وتعالى أن أن يذكرك الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه فذي أجل وأعظم من كل ما سبق أن يذكرك الله تبارك وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أخيرة: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أنت في طريق إلى الجنة، والذي يسرعك العمل الصالح. لكن إن كنت مقصرا وبطأ بك العمل تنام. عن الطاعات تتكاسل لا يعني ما تعبش على النسب إياه كان تعتقد أن النسب سيسرع بك من بطل به عمله لا تفرح بالنسب لا تعتمد أنا لعث فلان أنا لعث لعيت... أنا هاشمي نسبي شريف أنا شريف لا, لا تفرح هذا الكلام كله لن يقدم ولن يؤخر إن أكرمكم عند الله أتقاكم إذا كان عملك بضيعا لن ينفعك النسب إنما ينفعك النسب إذا كنت من أهل الصلاح. ينفعك النسب إذا كنت من أهل الصلاح. فأهل الصلاح من آل النبي عليه السلام لهم من قدر العالي والمحبة الزائدة عن محبة عموم المسلمين لوجوب محبة آل بيت النبي عليه السلام. لكن هذا ينظر إليه بعد الصلاح والاستقام وإلا أبو لهب من أشرف الناس النسباً عم النبي عليه السلام. ونحن نقرأ تبت يدا أبي لهب لم ينفعه نسبه. وسلمان فارسي مش من عرب كل وبلال حبش مع ذلك هم من أحسن الناس وصهيب رومي مش رومي يعني عرب ونص أسره الروم في نصفنا الروم صار يقولون صهيب الرومي ويش رومي عربي لكن بلال حبشي سلمان فارسي وغيرهم هم من أشرف الناس وأرفع الناس ولا يجوز ل穆سّلما أن ينتقصهم بكلمة هؤلاء القوم معناه من العرب أبداً فلا قيمة للنسب لا قيمة للنسب إلا بعد التقوى فإن من بضّأ به عمله لم يسرع به نسبه والشرف والكرامة لا تنتقل بالميراث لا تنتقل بالميراث ولا تنتقل بالعهد كما يفعل الطروقية الصوفية ياخذ في أحد من الشيخ كان خذار أحد غرث ناس تكلم معه واخذ العهد قاري عهد على الشيخ هذه طريقة غير شرعية أبدا طريقة غير شرعية إنما الميزان ولا ولا والتقي والتقيم بموافقة الشرع هذا أهل الكرامة إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال رواه مسلم بهذا المفصل الحديث السابع والثلاثون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 وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبع ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها لم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بسيئة فعملها كتبها الله عنده سيئة واحد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف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 حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذه الحروف. انظر إلى العناية في قوله كتبها الله عنده في الحسنات وكاملة في الحسنة وفي السيئة التي هم بها فلم يعملها كاملة توكيد على البشرى أنه ما تخافش كاملة قاعد إن همّة بحسنة فلم يعملها تكتب عنده اختار كلمة عنده للعناية وأنها كاملة مع أنه لم يعملها ولما ذكر السيئة التي تركها قال حسنة كاملة قال عنده هذا التعبير فيه بيان العناية عناية الرب تبارك وتعالى ولطفه ورحمته ورفقه بعباده سبحانه وتعالى الجملة الأولى من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده الهم قريب من العزم من أراد أن يفعل شيء وعزم على ذلك لكن يعني لم يتمكن أو ترك لم يتمكن من ذلك تكتب حسن لكن حسن واحد ولم يقل واحدة كالكاملة فالسيئة قال حسن سيئة واحد حتى يقلل من شأنها السيئة يعني واحد والحسنة قال كاملة وهي في نفس الوقت واحد لكن غير التعبير غير التعبير هذا لم يعملها أما إذا عملها تكتب عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن جاءت السيئة وعملها يعني حسنة لم يعملها حسنة عملها عشرة إلى سبعمائة سيئة لم يعملها حسن سيئة عملها سيئة واحد يقول ابن مسعود ويل لمن غلبت أحده عشراته السيئة وحدة والحسنة عشر لو قدرت في اليوم عشر حسنات وعشر سيئات في الميزان مية حسنة مقابل عشر سيئات صح عملت عشر سيئات وعشر حسنات عشر وعشر في ميزان الحسنات العشر حسنات قدر مية والعشر سيئات عشر كمانة قال ويل مع ذلك تأتي وقيم سيئاتك التي لا تضعف تتغلب على حسناتك التي تضعف أنت إنسان رديء إذا إذا كانت سيئاتك تتغلب على حسناتك وإحد تتغلب على المعشرات قال ويل لمن غلبت أحاده عشراته ويل لمن غلبت أحاده عشراته هذا الحديث بين في النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أن الحسنة إن هم بها وتركها عجز عنها تكتب حسن إن عملها عشرة إلى سبعمائة ضعف إلى ضعاف كثيرة السيئة التي هم بها ثم تركها وتركها لله تكتب حسن تركها لله كما سنذكر وتكتب حسن فإن فعلها تكتب سيئة واحدة نعم نقول ترك السيئة في قوله عليه الصلاة والسلام ومن هم بسيئة فلم يعملها يعني تكون تركها لله لأن عندي إنسان ترك السيئة لله كما في بعض ألفاظ الحديث فإنما تركها من جرايا في بعض ألفاظ الحديث صحيح مسلم إنما تركها من جرايا من جرايا يعني من أجلي من أجلي هذا الذي يثاب على السيئة المتروكة لكن من هم بسيئة وأخذ بأسبابها وعجز عنها عجز عنها تكتب له سيئة واضح من أراد أن يعمل سيء عمل سيء لكنه غلب مش تركها لله غلب خذاب الأسباب وعدى بدير سيئة لكن غلب تكتب السيئة قد عملها ما الدليل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صحيح كان يريد السيئة بأعمال لكن غلب وهذه قاعدة في كل من أراد سيئة فغلب إنما هذا الذي كتبت له حسن هم بها وتركها لله كما في صحيح مسلم إنما تركها من جرعي لكن من أراد السيئة وأخذ بأسبابها وسعى إليها ولم يحصلها غلبة تكتب عليه السيئة كأنه عملها سنذكر دليل آخر لكن عندنا نقاط حتى لا ننساها أن ترك السيئة وهم بسيئة فتركها لله تبارك وتعالى تكتب له حسن إذا تركها لله تبارك وتعالى كما في الحديث الذي مر علينا فليمسك عن الشر فإنه له صدقة كف النفس عن الشر حسن أن تكف نفسك عن الشر حسن حتى في موقف يحصل لك يعني تريد أن تتفوأ بكلمة غضبت ثم تتذكر وترجع هذه حسن من الحسنات ومن أراد الحسنة وغلب عنا تكتب لا حسن مثل من أراد السيئة وغلب معايا ولا شتتني من أراد السيئة وغلب عنا تكتب عليه سيئة مثل من أراد الحسنة وحيل بينه وبينه إن بالمدينة لا رجال إن بالمدينة لا رجال هم في جيش مشين مسيرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا شرقوكم في الأجر حبسهم العذر وقال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً إذا مرض العبد أو سافر إذا مرض الإنسان أو سافر حيل بينه وبين عمر الصالح اللي كان متعود عليه إنسان معتاد يقرأ في اليوم ثلاثة أربع عزة من القرآن مرض أو سافر معاش عرف يقرأ يكتب له الله ما كتب إنسان كان معتاد على صوم الاثنين والخميس مرض أو سافر لم عاش عرف يصومهن تكتب ما زال صائم الإثنين وخميس مع الناس وهكذا إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما فالإنسان بنيته من نوى الخير وأراده وأخذ بأسبابه يكتب له الأجر وإنما الدنيا لأربعة نفر اسمع هذا الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلم العلم هنا الخشية الخشية رجل آتى لأن العلم والخشية رجل أتاه الله مالا وعلماً فهو يتقي الله فيه ويصل فيه رحمة ويعرف لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل هذا الأول نحن نحن نقول لأربعة هذا الأول ورجل أتاه الله علماً ولم يؤته مالا عند الخش لكن ما عندهش مال يقول لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان. قال حتى عندي فلوس نحسن ونفعل وندير مثل يفعل ذلك الرجل الصالح قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الأجل سواء بنيته فهما في الأجل سواء هذا الرجل الثاني قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما عنده فلوس لكن ما عنده شخص فولا لا يتق الله فيه ولا يعرف لله في حقه ولا يصل فيه رحمه فهو بأخبث المنازل ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان كان عندي فلان فلان مالت وحدنا ندير كيف فلان السيئ قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء فهما في الوزر سواء نعم هذا الحديث في سنن الترمذي ويعني مما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام في شرح هذا الحديث أن خواطر النفس لا يعاقب على الإنسان الهم هم بحسن وهم بسيئة الهم ما بعد الهم إلا العزم ثم العمل إذا عزمت فتوكّل الهم قريب من العزم هم بشيء أراد أن يفعله لكن الخواطر التي توارد على الإنسان في السيئات وما منها إلا والنحو ما بين مقل ومستكثر لكن الإنسان لا يخلو من هذه الخواطر من نفسه ومن وسواسه ومن غيره هذه لا يحاسب على إنسان ولا يعد بالسيجئات لذلك لما نزل قول ربنا تبارك وتعالى في آخر البقرة قبل آمن الرسول شو قبل لله مبسوط وإن تبدوا ما في أنفزكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فشق ذلك على الصحابة لأنه مما يخفو هذه المساث شق ذلك على الصحابة فنزلت قال أتريدون أن تقولوا كما قالت بين обсيرين سمعنا وعصينا لكن قلوا سمعنا وأضعنا فقالوا سمعنا وأضعنا وغفرانك ربنا وليك المصير فنزلت الآيات ربنا لا تؤخذنا إلا سينا وأخطأنا قال الله قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا أصرا كما حملت على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما نضاقت لنا به قال الله قد فعلت وأعفوا عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا منصرنا على قوم الكافرين قال الله قد فعلت والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لي عن أمة ما وسوست به صدورها إن الله تجاوز لي عن أمة ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم خواطر النفس دي كل العفو لين تطبق عمل كن عمل طبق عمل وكنا كلام في خاطرك سيء لين تقوله لكن طول ما هو وصوت في صدرك أنت معفوا عنه إن الله تجاوز لي عن أمة ما وسوست به صدورها ما لم تعلم أو تتكلم ما لم تعمل أو تتكلم رواه البخاري أما قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول ربنا في هذا الحديث القدسي كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة هذه المضاعفات تختلف من عمل إلى عمل من إنسان إلى إنسان حسب ما فيه من إيمان وتقوى إن قد يصلي الإنسان شخصياً نفس الصلاة يؤجر عليه هذا أكثر مما يؤجر عليه الأخ بحسب ما في قلبه من إخلاص ومن حضور قلب وبحسب ما في العمل الصالح هذا من نفع قاصر أو متعدي لأن الأعمال الصالحة تتفاوت في تعديها ونفعها وتتفاوت في وقتها وتتفاوت في كما أن تتفاوت بذلك تفاوت هذه المضاعف قالوا إن هم بعم بها فعملها حسنًا سيئًا عفواً كتبها الله سيئةً واحدةً رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال هذا أيضاً حديث قدسي السابة إن الله تعالى قال من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافر حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يغضش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري ومسلم هذا الحديث القدسي فيه نعم رواه البخاري نعم رواه البخاري نعم هذا الحديث القدسي العظيم فيه بيان الولاية التي أشرنا إليها قبل قليل قلنا لا تخذ بالعهد ولا تخذ بالتوارس أولياء الله تبارك تعالى عرفهم الله في القرآن فقال على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هذا هم الأولياء لا يوجد يعني طايفة معينة ولا نسب معين ولا شيء من أي بلد كان ومن أي لغة كان كما كان يقول الشيخ سلم زين من, من كان لله ولياً كان لله من كان لله تقياً كان لله ولياً. فوق جميعاً أولاً عليك أن تعرف أن جميع المسلمين أولياء لله تعالى. لكنهم يتفاوتون تفاوتهم في الإيمان والتقوى فإذا الولاية تتفاوت جميع المؤمنين أولياء لله تعالى. لكنهم يتفاوتون في هذه الولاية بحسب تفاوتهم في الإيمان والتقوى والعمل الصالح. فهنا يخبر ربنا عن إذانه بالحرب آذنته يعني أعلمته آذنته بالحرب إعلان حرب يعلنها الله تبارك وتعالى على أعداء أولياء على من عاد, عاد يعني اتخذهم عدوهم فأخسر الناس من عاد الصالحين من عاد أهل الإيمان والتقى من عاد أهل العلم لأن حربهم مع الله تبارك وتعالى ومن كانت حربه من الله خاسر لا شك ولا ريب من كانت حربه مع الله فويل الخسران بلا شك ولا ريب من عاد لي ولياً فقد آذنته يعني أعلمته وأعلنتها حربا بيني وبينه وهذا فيه التخويف من البغي والظلم والتعدي على أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل الإيمان والبغي والعدوان على أهل العلم البغض والعدوان على العلم في أعراضهم أو في أبدانهم أو في دمائهم، فهذا فيه تحذير من من ذلك. يقول ابن دقيق العيد في شرحه ولا أرى المعنى إلا من عداه لأجل ولاية الله. يقصد أن العداوات التي تحصل لأمور الدنيا هذه أمر آخر قد يحصل بين صالح وصالح خصومة يعني في أمور دنيوية لا تدخل في هذا الحديث. يجري يعني أحياناً يختلفون في قضية معينة يكون بناتهم معاملة معينة دنيوية يختلفوا اختصموا يحصل بين الصالحين عداوات وخصومات لكنها لا تطول لأنهم منضبطون بضوابط شرع وأي كان هي لا تدخل في هذا الحديث ثم قال ربنا تبارك جعال في الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه نعم. هذا السؤال على الحديث سيأتي في شرحه لكن أعتقد نوقف شرح هذا الحديث حتى لا يدهمنا الوقت نكمله السبت القادم إن شاء الله تعالى عندنا كتابين وأخوات بعثنا إليهم كتابا نريد عليهم أسئلة الحقيقة أنا ما اخترت الأسئلة لكن نسأل ومن يجيب يتحصل على كتاب من هذه الكتب بالأمس قلنا صوم جنة ما معنى جنة نعطوه ولا لا نعطوه نعطوه تفرض نفسك اقرا يا <تصفيق> اكمل <تصفيق> لا <تصفيق> اسكت الله لو جاي انت كلمش لا نعم نعم dan نريد نختار سؤال يعني صعب لا بل صعبوها شوية أمس ذكرنا النجش ولا تناجش نعضوه الفينا يوسف النجش <تصفيق> ايش ايش, إيش؟ <تصفيق> نعم كي يغرر البيع الآخرين في السلعة. حسنت. النجش هو الزيادة في في السلعة. كي يغرر البيع الآخرين. فضل. الله يحييك. نكتفي اليوم بهذا القدر. نلتقي السلطة القادمة. الله. سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله إلا أنت. استغفرك وأتوب إليك.